قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ غَيْرُ مُنْعِمٍ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن لا أتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل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 بوم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الارض من بعدهم ذا ذيك الذين خافوا مقام ربي وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه لا يكاد يسيغه ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت وما هو بميت ومن